قول حاجه بكفيني <تصفيق> لقيتك والحاجه بكفيني <تصفيق> كنصيد لي كب حاجاتي شمعت بقلبي كنصيد لي كب حايني اسمك مقضيه ادريها اسمك مقضيه يا حب الله اللي انا وبياني والحاجت فيني في عندك حاجه ولا لا شايف ايه دي عندك والحاجت فيني, فيني <تصفيق> ما يزعف حالي ويشتد التعب بيأكل مقصر تسمع يا صعب علي ويشكى الكلب بعو ليه كل مجصك يا سيد محمد من صرخ يا سيد محمد تسمعني <تصفيق> وقدر قلبيني لقيتك والحق تشفيني ادعي ادعي وي الحجبك اي جي اتاك وي الحجبك جي اتاك وي لخادم الحسين الشاعر عادل اشكلاني وي اسمع يسعف حالي ويشتك انتل بعد بير كيل ما قصت انتل بعد لكلك قصك منى صرخ يا سيد محمد يا, يا سيد محمد هيك سمعني وقدرت لبيني والحق ما شاء الله جيتك Qual relâ, hala, hala, hala I am. Mor roya Mor deve jianne, quasera Cerc tama Dim â Takase Del hall mut agasra lan yo'tindin biya chek ul ha ma shao la halla halla biya chek ul jag'iha kul bari ya hayg'i g'ubiya faruit ما شاء الله اي من يفجل مهذب ثارات تذكرت امور الباب انفاد خل ينقذ مرقد عمت خل ينقذ مرقد عمت للشامو يا هيو وديني دنيتك والحاجة والبعرب جاء هيا قضيه فرجعل ام يا بمهديها وبالغايب تتكحل عيني جيتك الحال فيني لين وين الحال عيني لي انا قدمر قاعده عمتها للشعامويه هي ود عايز ينبش لوحدها زينب بش من لوحدها زينب بش من لسا عود مد بخدها تصرخ وين اللي حاميني زي انا ببلشاه ملوى احدها خلي انا ضايع رسمه ارقدها زي انا ببلشاه ملوى لسا عوده عاتها بخدها لسا عوده عاتها ب أخواني لحامني وويل على الحورة